وما جعل ابي عيالكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا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 الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائنين لإخوانهم هَلُمَّ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تردن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ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 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من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 أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم مِنْ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا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 ما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ابي عيالهم اذا قضوا منهم وطرا وكان امر الله مفعولا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 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا احللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما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 ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب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 الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدلهم وأعدلهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَم يَتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ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 إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا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 islam-call.com